سورة المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو عليه ورتل القرآن ترتيل سورة بني ذل اسيس من ربين ذحنين يتشرد الحنان أو اجذل نمنيس اكري اضحش شويت النفس نغص نغص شويت نغسر نخرة ثلاث جود القرآن جود الناس نلقي عليك قولا ثقيل ان ناشئة الليل هي اشد وطأن واخوة مقيلا ان لك في النهار سبحا طويل اقضى غد نسرس في الليل اول فظيان يرصان تظل سياد ثوقا أثور موني قرن ذو قسط شرد رشغال واذكر اسم ربك وتبتل ليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخه وكيلا اسبر على ما يقولون وهجرهم حجرا جميلا المكسد اسما بفيك ثرد يكلوهيك ذا بوشارو قدوغلوي انقطيج نسيكو خلالنا تعبذاذ فارتنا السادوكريك أصفر غفين هدرا الجهنكشكينرا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهيلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب نليما تخرية في الوانومين أكلنا ذا سن ملغ وذي عشن ذي الارباح أرجو ثن كان حلال وقت وغرن غرق يوذ يكو سمس ذي المكنا نورن في الله يكو ذي العثاب قرحا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا السن مرس تردقين ألقع يكو ذي ذلال إذي للمز ضرمل إما لا يبدو بالسخ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا أقرغ نشجع الدنفي أدي في اللون أما كنيد نشجع الدنفي فرعون ذو البعيس ياسى فرعون يمشجع ندمي الثدمة تقشعن فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل الولدان شيباء السماء منفطر به كان وعده مفحولا أمكث النجوم ما تكفرم ذو قواس يتشجفن الرش ذي يسثي هنا وتشقق رواد سدك ويدرون إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا في جنة الذسم كثير وفغن بريغ الغرفيس إن ربك يعلم أنك تقوم أدنام ثلثي الليل ونصفه وثلثيه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في ذا يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله فقرأوا ما تيسر منه ذذك يحصيك تنفرض أقل سني حريشا ذكض أن نصنغ حريش اشتذوه اللني ذيك أربي يحسب إذ ذواش مرة يحصى مش تجميرهم تري خفف اللون نفرث أغرف ذي القرآن لقدرني في السوشان يظرن لنموضان ويظنين أن نتدون ذي القاعة تنادينا معيش ويظنين نتجاه ذن أفغان فريذا الربية أغرف لقدر في السوشان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرى مستغفر الله إن الله غفور رحيم الظل الثرن في زكيه رضر في ربس الحسان شث الزور مكنوي ذي الخر غربة فم ينن نرجس مقرر في طريق فوزي ربي رب يعفو رحيم